تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتس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 عباد الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سرا وعلانية ويُنفق مما رزقناهم سرّاً وعلانية يوم.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 خرج به من الثمرات رزق لكم، فأخرج به من الثمرات رزق لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنها. وَتَخْضَرُّ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَيْنِ وَتَخْضَرُّ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ